سؤال رقم 20 يمكنني استعمال المنبه الصوتي قبل المجاوزة ألف نعم با لا أعيد يمكنني استعمال المنبه الصوتي قبل المجاوزة ألف نعم با لا